إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا دَاعِيًا مَعُونًا فِيهَا لَوْ وَلَكِ ذَبًا دَزَا أَمْ مَنْ بِكَ عَطَاءٌ أَمْ حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاحِدًا لَّا يَنْدَكُونَ مِنْهُ خِطَابًا مَنْ يَقُومُ دا <ông> يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَنَلَهُ ٱلْغَوْرُ أَحْمَنَ وَقَالُوا طَافَا هَذِهِ لِيَأْمُرَ ٱلْحَقَّ தீம்மக்கிப يوم يغور المرء ما قدم في هذا يوم ما يغور